ولكن اصبحت سمراء ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رسول اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رسول اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رسول الله قال الله سبحانه وتعالى عوذ ا ل ل ه من الشيطان ا ر ج ي م ب س الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن أ ي سهلناه للتذكر وللتعاطف ب أ ن شحناه بالمواعظ ا ل ش ا ف ي ة ويجوز أ ن يكون المعنى ولقد هياناه للذكر من من يسر من يسر ناقته للصغر اذا اراد رحلها و ي س ر ف ر س ل الغزو إ ذ ا أ س ر ج ه و الجماه قال الشاعر وقمت إ ل ي ه ب ا ل ل ج ا م م ي س ر ا هنا لكي يزين الذي كنت أ ص ن ع ه الذي كنت أ ص ن ع ه وجلت ه ل ن ا ه للحفظ وعنا عليه من أ ر ا د حفظ ه فهل من طالب لحفظه ليعانى عليه لا ك س ا ئ ر الكتب كتورا ا ل ة ف إ ن ه ا لا ت ق ر أ إ ل ا نظر ا ولا تحفظ غيبه فهل من مدكر أ ي متذكر لان الافتعال والتفاعل كثير ما يجي بمعنى وقيل نعم قال فهل من مدكر أ ي متذكر لان الافتعال والتفاعل كثير ما يجي بمعنى وقيل فهل من مدكر ت أ ي حافظ ومتعظ ثم قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي و ن د ر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر اي يسرنا لمن أ ر ا د أ ن ي ق ر أ ه ويتعظه ويحفظه وكذا فهل من م ذ ك ر يعني هل من متذكر هل من حافظ هل من قارئ هل من متعظ هل هل هل كلها ثم قال سبحانه وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر عاد قوم هود وانما قال تعالى فكيف كان عذابي حثا على التفكر والتدبر فكيف كان عذابي لهم من أ ر ا د أ ن ي ت أ م ل بعذابي وما فعلت بهم ف ا ل ف ر ص ة م ت ا ح ة له أ ن يتفكر ولكن بشرط فليس مجرد ب ل م تفكر للتفكر أ و للتندر أ و ل ل س ي ا ح ة أ و لمجرد اني أ ن ظ ر في ا ل آ ث ا ر أ و كذا لا تفكر للاتعاط للزجر للرجع ح س ن على التفكر والتدبر ومعنى الاستفهام التهويل أ ي كيف كان إ ن ذ ا ر ي لمن بعدهم في تعذيبهم ثم أ خ ب ر تعالى ب ص ف ة عذابهم فقال إ ن أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا هذولا عاد قومهود ارسلنا لهم النذر و أ ر س ل ن ا لهم النبي و أ ر س ل ن ا لهم كذا ولما كذبوا كان العذاب كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إ ن أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصره ش د ي د ة الصوت بها قعقعه قال الهادي عليه السلام هذا إ ص ط ا ر من الله سبحانه بما أ ر س ل على عاد من ريح الصرصر و ريح الصرصر ف هي الريح ا ل ب ا ر د ة ا ل ش د ي د ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ق و ي ة انتهى م ا خ ذ ا من الصر وهو البرد ك أ ن ه الذي ا كرر فيها البرد فهي تحرق ل ش د ة بردها وقيل من الصريخ والصره ش د ة الصياح و ق ي ل دائمه الهبوب من اصر على الشيء اذا دام وثبت يعني احنا نلاحظ الان في الاعاصير أ المدمره ونرى فيها الشده والهول ونرى فيها قوه الله سبحانه وتعالى حتى أن بعض الاحيان فيها اعاصير تاتي عرضها السيارات الشاحنات الكبيره والله هناك علبه الكبريت تدور مكانها شيء فهذا وليس عذاب يعني هذا ليس عذاب فكيف إ ذ ا كان عذاب إ ذ ا كان عذاب الله سبحانه وتعالى و ق و ة الله سبحانه وتعالى يظهرها ويدمر بها يعني ليس هذا شيء م ق ا ر ن ة إ ذ ا كان هذا عذاب الله سبحانه وتعالى ثم قال الهادي عليه السلام ومعنا في يوم نحت مستمر يقول في يوم ش و م كان عليهم وعذاب نازل بهم مستمر فهو مستقر دائم يعني استمر عليهم ودام حتى أ ه ل ك ه م فاستمر على كبيرهم وصغيرهم حتى ما ابقى منهم ن س م ة وكان في أ ر ب ع ي ن من الشهر لا يدور وقيل المستمر الشديد ا ل م ر ا ر ة والبشاعه لذلك الكثير اللي ما يحب و الربوع ا إ ذ ا قلت له يوم الاربعين وقيل استمر بهم العذاب إ ل ى نار جهنم وانما قال تعالى في يوم نحس مستمر وقال في الحلقه س ي سبع ليال وثمانيه ايام ح س و م ا لان المراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما في قوله تعالى يوم, يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وقوله مستمر يفيد ما تفيده الايام ل أ ن الاستمرار بني على انفداد الزمان كما تبني عنه ا ل أ ي ا م كما تنبئ عنه ا ل أ ي ا م ل أ ن ا ل ح ك ا ي ة هنا م ذ ك و ر ة على سبيل ا ل ا س ت ص ا ر فذكر الزمان ولم يذكر مقداره وقوله تعالى تنزع الناس وصف او حال إ ذ يصح ان يقال أ ر س ل ريحا صرصرا نازعه للناس ويصح ان يقول أ ر س ل الريح الريح ن ا ز ع ق ستاتي س ف ا ه وقد تاتي حال ومعنى ص ف ة للريح وحال لحال الناس ما, ما وصلوا إ ل ي ه ومعنى تنزع الناس تقلعهم عن أ م ا ك ن ه م وكانوا يصطفون أخذ اخذا بعضهم ب أ ي د ي بعض ويتدخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدب ر ق ا ب ه م يعني حاولوا في كل الطرق ه م يتخلصوا أ و ي ج د و ا لهم ط ر ي ق ة ي ه ر ب و ا ف ي ه ا من ه ذ ا و ل ك ن ه ذ ا عذاب و ل ذ ا هو ذ ا ب وهذا هو ع ذ ا ق ل ن ذ ا ل ع ا ص ي ر ا ل ش د ي د ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن دخل ا ل هو ع أ ا ب وهذا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا ه عذاب ل و ك ذ ا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا هو ع ذ ا ي وهذا هو عذاب و ه ا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا هو عذاب وهذا هو ع ذ ه م وعظمها ب أ س ا ف ه ل ل ن خ ل ص ا غ ط المنقلع والمنقع ر ف او المنقلع من أ ص ل ه أ ن ت ت ش و ف ا ل آ ن وجيت و ب ا ن خ لهم طايحه وراسها وكذا يعني تجد فيها فعلا يعني لا شيء بعد هذا النمو بعد هذا المنظر الجميل و كذا تجدها م ث ل ه م الله سبحانه وتعالى و ش ب ه ه م الله سبحانه وتعالى بطولهم ووضعهم الذي هم عليه فهم أ ص ب ح و ا ك ه ذ ا ا ل ن خ ي ل ك ه ذ ه الأخشاب ا ل ت ي لا فيها ولا حراس فيها فائدة ر ت ج ع ق ان ل ا ب يكون ة يقال ع ر ت ه ق ق ع ع ر أي ل ت هناك م أ افشاء ويجب ان و يكون ا هناك م افشاء ويجب ان ق ع يكون هناك م ا ف ل ا رؤوس ومنقعر وصف للنخل على اللفظ ل أ ن لفظ النخل مذكر ولو حمل على المعنى لاونه كما قال أ ع ج ا ز نخل خاويه ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر قد مر تفسيره والتكرير ل ل ت ق ر ي ر أ ك ث ر نعم ل ل ت ق ر ي ر أ ك ث ر المفسرين على أ ن النذر في هذا الموضع جمع نذير الذي هو مصدر معناه إ م ذ ا ر ي ثم قال سبحانه و ل ق د ي س ر ن ا ا ل ق ر آ ن للذكر ي على ن ي س ح ّ الارض ت ولكن ف ه أهلي يجب ف غيرهم يكتب الله عز وجل ولا ان ذكره في ا ا ل من يكون ر شاهدت قس أو ي س ف اللي ا الاسلام في ص ا ل ة ك ب ي ر ة جدا ف وقف أ ح د ا ل أ ش خ ا ص ي س أ ل ه عن ا ل إ س ل ا م وكذا زنجي فتحدث معه عن, يعني عن الكتاب المقدس فتناقش معه في الكتاب المقدس وقال أ ن ا ر أ ي ت كذا وكذا ولكن الكتاب المقدس ب ا ل ل غ ة ا ل ي و ن ا ن ي ة ثم قال ذهب و تعلمت هذه ا ل ل غ ة و إ ذ ا هو ف ا ل ل غ ة ا ل ف ي ن ي ق ي ة تقريبا او في ا ل ل غ ة الكذا قال لي تتبعتها كله ا فما وجدت هناك اتفاق على لفظ في هذا الكتاب المقدس و بلغات متعدد ة وهذا لا يستطيع أ ن يحفظ هذا وهذا يقول أن هذا لن نطمع ش ر تقريبا إ ن ج ي ل أو كذا هذا فيه تزوير وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا ولكن المسلمين ق ا ل عندهم كتاب واحد وهذه ا ل ص ا ل ة م ل ي ئ ة بالمسلمين و غير المسلمين أ ن ا لو أ خ ذ ت ا ل إ ن ج ي ل و ق ر أ ت لا يستطيع أ ح د أ ن يظل ي أ خ ط أ ت أ و لا لكن اسمع أنا سأقرأ الآن وقال ن ت س م ع ف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقال قال هذا و أ ن ا بس في التشكيل فكيف لو أ خ ف ي ت ك ل م ة ف أ ت ى ب س و ر ة ث ا ن ي ة و أ خ ف ى ف ي ه ا ك ل م ة فوقفوا قالوا ل ه لا ه و ك ذ ا ا ق ل إذا هذا هو الشاب الله م ق د س ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن كل لا أ ح د يستطيع أ ن يزور ي ه الضاقم و انا اذكر قرات أ ح د ه م قال كنت أ ع م ل في الخط تجاري قال فكنت أ ك ت ب ا ل ت و ر ا ة و أ ب ي ع ه ثم لما يعني خلاص ب د أ ت أ ك ت ب في ا ل إ ن ج ي ل و ك ن ت أ ك ت ب في ا ل إ ن ج ي ل و أ ب ي ع ه لا أ ح د ي س أ ل ن ي عماذا فيك قال فتوجهت إ ل ى الشام تقريبا و قلت ا ل آ ن أ ك ت ب في هذا ا ل ق ر آ ن و وأت... يعني ابيع قال فكتبت ا ل ق ر آ ن وكنت يعني أ س ق ط م ن ه كلمات بل وسوء قال ف أ و ل ن س خ ة أ خ ذ ه ا طفل كان موجود فلما نظر إ ل ي ه ا حذفها علي ه وقال هذا ا ل ق ر آ ن المزيف أ و ا ل ق ر آ ن المحرم وما أ د ر ا ك قال هذا ليس ا ل ق ر آ ن قال فوقف قال ما احمد خلاص قال عرف ان بضاعتي لن يقول لها س و ق عند هؤلاء ولذلك ق ر ا أن ا ل ق ر آ ن ي ع ن ي م ا يقول له الله تعالى إننا نحن وإن له. <تصفيق> اللهم ص ل ا ل ه وسلم ان ل ل ه ي ن و ان ح ن ل ه ل ن ان الله يقول ن ل ه ي و ل لك ان ل ه ي ق ل لك ان الله يقول لك ا ل ل ه ي ق ل لك ان ا يقول لك ا ل ل ه يقول ان الله ق و ل لك ا ل ه ي ق ن ا ل ل يقول ك ان الله يقول ك ان الله يقول لك ان ا ل ح ه ذ ا و ل لك ان الله يقول ل ان ا ل ل ق و ل ل ان ا ل ه و ق و ا ل آ ن ثموت و ل لك ان الله يقول ل ان الله يقول لك ان ا ر ل يقول لك ا ا ل ل و ل ان ا ل ل ي ن ا ل ه ي و ل لك ن ا ه يقول لك ان ا ي ق ل لك ان الله يقول ف ق د ك ذ ب ب ج م ي ع و ل لك ل لاتفاقهم على ت ص د ي ب كل منه ل أ ن ثمود لما أ ن ذ ر و ا و أ خ ر ج لهم ن ا ق ة من ص خ ر ة وكانت تدور بينهم كذبوا فكان تكذيبهم ب إ ن ذ ا ر ا ت و آ ي ا ت ظ ا ه ر فقالوا أ ب ش ر منا واحدا نتبعه يعني إ ح ن ا هذه ا ل أ م ة كلها أ ت ي ن ا بواحد ونتبع هذا الواحد أ ب ش ر واحد منا نتبعه إ ح ن ا كلنا فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه ف ق ا ل و ا أ ب ش ر إ ن ك ا ر ا ب أ ن يتبعوا مثلهم في ا ل ج ن س ي ة وطلبوا أ ن ي ك و ن من جنس أ ع ل ى من جنس البشر وهم ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام عاده اذا, إذا, إذا هناك شيء سيصل إ ل ي ك في تعليمات أ و في أ و ا م ر أ و في شيء لا تتقبل ه من مثلك أ و من يعني دونه من من هو دونه لا بد أ ن يكون ا ل أ م ر من أ ع ل ى يكون أ ع ل ى منك م ر ت ب ة و اعلى منك, مرتبة وأعلى منك في شيء معين أ و علما أ و ث ق ا ف ة كل ما شئت حتى لو أ ن ت في مجال العمل يعني, يعني تنتظر من هو أ ف ه م منك في هذا العمل حتى يعلمه فكذلك ا ل أ و ا م ر و ا ل أ ش ي ا ء مثل هذا ولذلك يقال ان الله سبحانه وتعالى أ و ج د ا ل أ و ا م ر في السماء وفي السماء يرزقكم وما تعدون وامنتم من في السماء أ م ر ه م هذا معنى ا ل آ ي ة ان تموت السماء ا م ر ف إ ذ ا ا ل أ م ر يعني لا بد أ ن يكون من أ ع ل ى إ ل ى أ س ف ل ينزل ي ك و ل هنا نزول ا ل أ م ر دائما من ا ل أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل لذلك يقال أ ن الطلب والرجاء من ا ل أ س ف ل إ ل ى ا ل أ ع ل ى الطلب والرجاء من أ س ف ل إ ل ى أ ع ل ى بينما ا ل أ م ر ي أ ت ي من أ ع ل ى إ ل ى أ س ف ل نعم وطلبوا ان يكون من جنس أ على من جنس البشر وهم ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام وقالوا م ن ا ل أ ن ه إ ذ ا كان منهم كانت المماتلى أ ق و و ق ا ل و ا واحد إ ن كان لانتتبع لأن ا ل أ م ة ر ج ل ا ن واحد من أ ف ن ا ئ ه م أ و من أ م ث ا ل ه م و و ج ه ا ل ح ك م ة في ت أ خ ي ر الفعل أ ن ه م كانوا يريدون تبين كونهم م ح ق ي ن في ترك الاتباع فلو قال ن ت ب ع بشرا يمكن أ ن يقال نعم اتبعوا وماذا يمنعكم من اتباع ه ف إ ذ ا قدموا حاله وقال و ا هو من نوعنا بشر ومن صنفنا رجل ليس غريبا يعتقد فيه أ ن ه يعلم ما لا نعلم أ و يقدر على ما لا نقدر وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم وخيل وخدم فكيف ن ت ب ع فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع في الاتباع وفي ا ل آ ي ة إ ش ا ر ا ت إ ل ى ذلك منها تنكير حيث قالوا أ بشرا ولم يقولوا أ ن ا ت ب ع صالحا أ و الرجل المدعي أ و غير ذلك من المعرفات والتنكير يجوز ومنها قالوا أ بشرا ولم يقولوا رجلا ومنها قالوا منا أ ي من صنعنا ليس غريبا وقال سبحانه مخبرا عنهم إ ن ا اذا ل ق ي ضلال وسعر, وسعر يعني الضلال في هذا الموضع الهلاك والسعر ج م ع سعير وهي النار وقيل في جهل وعذاب لن نتبع هذا الذي أ ر س ل علينا بشر منا وكذا وكذا لن نتبع. وفي التجديد كان صالح يقول لهم إ ن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وفي سعر ونيران فعكسوا عليه, وقال فعكسوا عليه وقالوا ف ع ك س عليه و ق ان ل و ا إ اتبعناك كنا, كنا كما تقول فينا يعني لو اتبعناك لاصبحنا لا أ في ضلال وسعر وليس ما أ ن ت تقوله وقيل أ ر ا د و ا إ ن لفي ضلال عن الصواب وسعر شقاء وعناء وتعب مما يلزمنا من ط ا ع ة وقال عطاء عن ابن عباس وسعر جنون من قولهم ناقه مسعوره إ ذ ا كان بها جنون انتهى قال الرازي ا ل ت ع ي ر في ا ل آ خ ر ة واحد فكيف جمل قال تقول الجواب نقول الجواب عنه من وجوه أ ح د ه ا أ ن في جهنم دركات يحتمل أ ن تكون كل و ا ح د ة تعيرا ثانيا ه لدوام العذاب عليهم ف إ ن ه كلما أ ن ض ج ج ل و د ه م يبدلهم ج ل و د ا ف ك أ ن ه م في كل زمن ا في سعير آ خ ر وعذاب آ خ ر ثالثه ا لسعت السعير الواحد ك أ ن ه ا سعر ي ق ا ل ل ل ر ج ل الواحد فلان ا ل ي س برجل واحد بل هو رجال في شدة رجل ا في شجاع د ة أنما يأتينا ر ل ش ج وكذا وكذا هذا أ ل ف ر ج ل و ل ا ع ش ر ة ر ج ا ل و ل ا خ م س ة ر ج ا ل في واحد ثم حكى قولهم فالقي الذكر عليه من بيننا أ ي كيف نزل الوحي عليه من دوننا وفينا من هو أ ح د منه بالاختيار ل ل ن ب و ة بل هو كذاب أ ش ر أ ي بطر متكبر حمله تكبره على ادعاء ذلك وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى كل ما ينكرونه من طريق ا ل م ب ا ل غ ة وذلك أ ن ا ل إ ل ق ا ء إ ن ز ا ل ب س ر ع ة والنبي كما يقول جاءني الوحي مع الملك في ل ح ظ ة ي س ي ر ة ف ك أ ن ه م قالوا الملك جسم والسما ء ب ع ي د ة فكيف ينزل في ل ح ظ ة فقالوا أ ا ل ق ي ومعنى قالوا أ ن ز ل وذلك أ ن النفي بطريق الاستفهام أ ب ل غ ل أ ن من قال ما أ ن ز ل عليه الذكر ربما يعلم أ و يظن أ و يتوهم أ ن السامع يكذب, يكذب فيه ف إ ذ ا ذكر فيكذب فيه ف إ ذ ا ذكر بطريق الاستفهام يكون معنى أ ن السمع ا يخشى في ق و ل ه ما أ ن ز ل فيجعل ا ل أ م ر حينئذ منفيا ظاهرا لا يخفى على أ ح د بل يقول كل أ ح د ما أ ن ز ل وقولهم عليه إ ن ك ا ر ا آ خ ر ك أ ن ه م قالوا ما أ ل ق ي ذكر ذكر اصلا ما القي ذكر اصلا ثم قالوا و إ ن قالوا لا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء ثم ا ل م ب ا ل غ ة في كذاب إ م ا في ا ل ك ث ر ة و إ م ا في ا ل ش د ة فالكذاب إ م ا شديد الكذب يقول ما لا يقبله العدل أ و كثير الكذب ثم المبالغه في كذاب اما في الكثره واما في الشده فالكذاب إ م ا شديد الكذب يقول ما لا يقبله العدل أ و كثير الكذب بل هو كذاب اشر لا لا ما خريت... وقالوا هم أ ش ر إ ش ا ر ة أ ن ه كذب لا ل ض ر كذب... و ر ة و ح ا ج ة إ ل ى خلاص كما يكذب الضعيف و إ ن م ا هو ا س ت غ ن ا ء وطلب ر ئ ا س ة ع ل ي ه يعني هذا كذاب الاشير او كذاب, كذاب ح ق ي ر ولكذاب س ف ي ف لا هذا كذاب أ ش ر إ ش ا ر ة أ ن ه كذب ل ا ل ض ر و ر ة و ح ا لا ج ة إ ل ى خلاص ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يكذب إ ذ ا كان في موقف حرج يكذب حتى يتخلص لماذا ق ا ل ما هو في ح ا ج ة يعني إ ل ى الشيبه كما يكذب الضعيف و إ ن م ا هو استغناء وبطر وطلب ا ل ر ئ ا س ة عليكم ثم قال سيعلمون قدر وهو ع ب ا ر ة عن الوقت المستقبل أ ي عند نزول العذاب عليهم أ و يوم ا ل ق ي ا م س من الكذاب ا ل أ ش ر سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر أ ص ا ل ح أ م من كذب به وهذا وعيد لهم والمعنى سيعلمون غدا أ ن ه م الكاذبون الذين كذبوا, الذين كذبوا لا ل ح ا ج ة و ض ر و ر ة ف ا ل بطروا و أ ش ر و ا لما استغنوا و أ ن هذا التهديد بالتعذيب لا بحصول العلم يعني أ ن ه ت ه د ي د بالعذاب أ و ما بلا مجرد علم إ ن ه م لا يعلم و ا ك ذ ا في ا ل ع ذ ا ب ا ن ه واقع لا شك ولا م ح ا ل ة فيه سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر ف ثم قال تعالى إ ن ا مرسلون ناقه فتنه لهم حدثنا عنهم وانها اتاهم صالح ودعاهم إ ل ى الحزق ودعاهم إ ل ى الصواب وكذبوا وقالوا هذا ليس مؤهل ب أ ن يكون نبي وهذا كذاب وهذا أ ش ر وهذا وهذا وهذا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إ ض ا ف ة في ا ل ح ج ة وتمكين في ا ل ح ج ة عليهم أ ر س ل إ ل ي ه م ب آ ي ة لا مجال للتكذيب ط ي كذبتوا بالنبي كذبتوا الصالح هناك ما لا يسعكم ع ن ي ي ما لا أ ن تكذبوا به أ ن ه شيء مستحيل أ ن يحصل إ ل ا مع وجود يعني م ع ج ز ة وصالح ادعى ا ل ن ب و ة ومن, ومن ادعى ا ل ن ب و ة ثم أ ت ى بعدها ب آ ي ة و كذا فهي م ع ج ز ة ل أ ن المعجز قالوا هو ما أ ت ي به بعد ادعاء ا ل ن ب و ة شيء خارق ل ل ع ا د ة ش ياتي ء خ ر للعادة ي أ بعد ادعاء ا ل ن ب و ة إذن هذا هو المعجب فقال الله سبحانه وتعالى ان مرسلون ناقه فتنه الله ا ل ف ت ن ة اختبار عندما ي أ ت ي الانسان إ ن س يقول الشيطارين بلان أعوذ ل ل ل ه ا ر ح م ا ل ح يقول و وهم لا يفتنون والفتنة ا لا لابد من الفتنة لابد من اختبار لابد من من امتحان هذا هي الفتنة والفتنة في آيات أخرى قتاتي البعض يفهمها أمن أخرى من من من معناه هي في غير على ق و ل الله سبحانه وتعالى ا ل ف ت ن ة اشد من القتل الفتنه هنا هي ا ل ف ت ن ة عن الدين البعض يعتقد أ ن ه ا ا ل م ش ا ح ن ة بين الناس لا ا ل ف ت ن ة في هذه ا ل س و ر ة و في هذه ا ل آ ي ة بمعنى ا ل ر د ة بمعنى أ ن ه م ردوهم عن ا ل إ س ل ا م فتنوهم عن دين الله إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات نعم إ ن م ا يرسل الناقه فتنه ل ه م قال هادي عليه السلام أ ي جاعلوا الناقه فتنه أ ي محنه واختبار لهم ف ا ر ت ق ب ه م أ ي انتظر معصيتهم فيها واصطبر أ ي أ ص ب ر حتى يعصوا في فعلهم فترى ما تحب فيهم او ما تحب فيهم قال لا ت س ت ع ج ل ه م فسنرسل لهم إ ض ا ف ة وتمهيد و لعل و عسى س ن أ ت ي لكن إن هم في علم الله سبحانه وتعالى لم يقبلوا هذا فانتظرهم تنتظر مجرد أ ن ه م يعني يقوموا بالفعل الذي سيقومون به الله سبحانه وتعالى يعلم علم يقيم انهم سيقومون ناجح ومع ذلك لم نحاسبهم عليه لا حساب قبل العمل و لذلك قال انتظرهم انتظر حتى يرتكبوا ا ل ح م ا ق ة التي سيرتكبونها وهنا سيكون الجزاء وسيكون العقاب مباشر ف ا ب ه م أن ي ن ت ظ ر م ع ص ي ة ف ي ه ا و ان ص ب ر أ يصبحوا ت ى ي ع ص في ف ع ل فتره ما ت ح ب ه فيهم و ق و ل ف ت ن ة مفعول ل ه فتكون ا ل ف ت ن ة هي المقصود ة من ا ل إ ر س ا ل ل أ ن ب ه ا يتميز حال من يثاب من ي ع ذ ب ويتميز المصدق عن المكبد ف إ خ ر ا ج ا ل ن ا ق ة م ن ا ل ص خ ر ة كان معجزه و إ ر س ا ل ه ا ودورانها فيما بينهم و ق س م ة الماء كان ف ت ن ة ولهذا قال إ ن ا م ر س ل ا ل ن ا ق ة ف ت ن ة ولم يقل إ ن ا مخرجو ا ل ن ا ق ة فتنه مخرجوها شيء ومرسلوها شيء آ خ ر ا ل إ خ ر ا ج شيء و ا ل إ ر س ا ل شيء آ خ ر وفي الكشاف إ ن ا مرسلو ا ل ن ا ق ة أ ي مخرجوها من الحجر كما سالوا هو أ ن ه قال سيدهم وهو جندع بن عمرو أ ش ا ر إ ل ى ص خ ر ة م ن ف ر د ة يقال لها الكاتبه اخرج لنا من هذه ا ل ص خ ر ة ن ا ق ة م خ ت ر د ة ج و ف ا وبر ا و ا ل م خ ت ر ج ة التي ش ا ك ل ت ش ا ك ل ت البخت ف إ ن فعلت ف د ق ن ا ك و أ ج ب ن ا س أ خ ذ صالح عليه السلام المواهي ق ع ل ي ه م لا ان فعلت ذلك لا تؤمنون ولا تصدقون أ ن ت طلبت هذا المعجز ة وطلبت هذا ا ل شيء ا ل مستحيل الذي لا أ س ت ط ي ع أ ن ا كبشر أ ن أ ف ع ل ي ب ي الله سويت و أ خ ر ج ت لكم هذا ا ل ل ي أ ن تقول تؤمنوا ع ط و ن ي مواثيق وعهود ز ي ا د ة في ا ل ح ج ة ع ط و ن ي عهود ومواثيق أ ن إ ذ ا فعلت هذا الشيء أ ن تؤمنوا قالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت ا ل ص خ ر ة تمخض النتوج بولدها ك أ ن ه ا حامل فمن الناس اذا ب د أ ت بدات تتحرك كذا وكذا حتى تلف فتمخضت ا ل ص خ ر ة تمخض النسوج بولدها فانصدعت عن ن ا ق ة عشراء جوفاء و ب ر ا ء كما وصفوا لا ي ع ل م ما بين جنبيها إ ل ا الله وعظماءهم وعظماء ينظرون ثم, ثم نسجت ولدا مثلها في ا ل ع ظ م فامنا به ج ن د ع وراهط من قوم ه ومنع اعقابهم ناس من رؤسائهم أ ن يؤمنوا فما كثت ا ل ن ا ق ة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت ترد غ ب ا ف إ ذ ا كان يومها وضعت ر أ س ه ا في البيت فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها ثم تتفجج ثم تتفحج فيحتلبون ما شاءوا حتى ت م ت ل أ و ا ن ي ه م فيشربون ويدخرون لها شرك يوم ولكم ا ش ر ب لها اليوم ولهم يوم لكن يومها الذي تشرب فيه تعوضهم لبن ن ا ق ة ع ظ ي م ة وابنها كذلك قال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ت ي ت أ ر ض ثمود وذرعت مصدر ا ل ن ا ق ة فوجدته ستين ذراعا وكانت ا ل ن ا ق ة إ ذ ا وقع الحر ف ص ي ف ت بظهر الوادي فتهرب منها أ ن ع ا م ه م فتهبط إ ل ى بطنه و إ ذ ا وقع البرد تشتتت ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إ ل ى ظهره فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم ا م ر أ ت ا ن ف ع ذ ر و ه ا واقتسموا لحمها وطبخوه فانطلقا ثقبها حتى رقى جبلا اسمه فاره ثلاثة فرغا ثلاثا ثلاثا وكان صالح قال لهم ادركوا الفصيل عسى أ ن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا وانفتحت ا ل ص خ ر ة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح تصبحون غدا وجوهكم م ص ف ر ة وبعد غدا وجوهكم م ح م ر ة واليوم الثالث وجوهكم م س و د ة ثم يصبحكم العذاب أ و يصبحكم العذاب فلما ر أ و ا العلامات طلبوا أ ن يقتلوه فان ج ا ه الله إ ل ى الارض الى ارض فلسطين فلما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا ب ا ل أ ن ط ا ع ف أ ت ت ه م ا ل ص ي ح ة من السماء فتقطعت قلوبهم ف ه ل ص و ا وعلم أ ن الله سبحانه إ ن م ا كصى ع ل ى نبينا ص ل و الله ت ا عليه و ع ل آله ى و سلم في ه ذ ه ا ل س و ر ة خمس قصص ر ل ا ت أ س ى بمن تقدمهم ن أ ن ب ي ا ء الله عليه ا ل سلام في ا ل صبر و ا ل دعا ء إ ل ى الحق و جعل ا ل ق ص ة ا ل م ت و س ط ة م ذ ك و ر ة على أ ت م و ج ه حيث و ص ف عز و جل قصة تموت مستكفى ل ا الموضع ليبتدي بصالح الصبر أ ن حال ص ا ل ح عليه السلام كان أ ك ث ر م ش ا ب ه ة لحال محمد صلى الله عليه و سلم لانه لما أ ت ى ب أ م ر عجيب كان أ ع ج ب ما جاء به الانبياء ل أ ن عيسى عليه السلام أ ح ي ى الميت لكن الميت كان محلا ل ل ح ي ا ة ف أ ث ب ت ب إ ذ ن الله ا ل ح ي ا ة في محل كان قابلا لها وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعبانا ف أ ث ب ت له في الخشب ا ل ح ي ا ة لكن ا ل خ ش ب ة نبات له قوه في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو اعجب وصالح عليه السلام كان الظاهر في يده خروج الناقه من الحجر والحجر جمال لا محل للحياه ولا محل للنمو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتى باعجب من الكل وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول المشرك لا وصول لاحد الى السماء ولا امكان انشقاقه وخرقه واما الارضيات فقالوا انها اجسام مشتركه مشتركه المراد يقبل كل واحد منهما ص و ر ة ا ل أ خ ر ى والسماوات لا تقبل ذلك فلما أ ت ى بما عرفوا فيه أ ن ه لا يقدر عليه على مثله آ د م ي كان أ ت م و أ ب ل غ من م ع ج ز ة الصالح عليه السلام التي أ ي ت م معجزه من معجزات من كان من ا ل أ ن ب ي ا ء غير محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ذكر هذا الرازي ثم قال تعالى ت ر ك ق ب ه م أ ي انتظر معصيتهم فيها وتبصر ما هم صانعوا واصطبر ي ص ب ر على أ ذ ا ه م حتى يعصوا في فعلهم فترى ما تحب فيهم وانما, قالوا وإنما قال ترتقبهم ولم يقل و ترتقب العذاب إ ش ا ر ة إ ل ى حسن ا ل أ د ب والاجتناب عن طلب الشر وقوله فاصطبر يريد ذلك بمعنى إ ن كانوا ي ؤ د و ن ك فلا تستعجل بهم العذاب ويحتمل أ ن يكون إ ش ا ر ة إ ل ى أ ق ر ب الوقت إ ل ى أ م ر فيما ا ل أ م ر فيه بحيث ي ع ج ز ع ن الصبر ث م قال ت ع ا ل ى و ن ب ئ ه م أ يكون ه ا ك من ن ه ا ك من ي ن ا ل من ي ا ك من ي ر ي د و ن ه ق س م ة هناك من ي ن هناك من ي ك ن ه ا ك من ي ل و ا ك من يكون هناك يكون ه من ي و ن هناك م ي ك ن ه م ل ق ا ل ب ي ن ه من ي ك ه ا ك من ي و ن ه من يكون ه ا ك من ي ك و م ي و ن ه من ي ك ه ن ا ي و ن ه ن ا من هناك م و ن هناك ا ك من هناك و ن ه ا ك من ه ا ك م و ن ه ا ك من يكون هناك و ن هناك م ه ا ك و ن ل ا ك م و ن ه ا ك ك و ن ه ن م يكون ا ك من ك و ن ه ن من يكون هناك من ه ا ك من يكون هناك ي ن ه ا ك م و ا ك م ي ن ا ك م هناك م ي ن اللهم صل ِّ وسلم ِّ وباركك ر ح م ت عنا على سيدنا محمد على س ي د ا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد على ي د ن ا محمد على سيدنا م ل ى س ي ن ا محمد على س ن ا محمد على سيدنا محمد على ن ا محمد على سيدنا م ح م على س ي ن ا و ح م د على ن ا م ح م و ع ي ن ا م ح م و ع ن ا محمد على س ن ا و ح م د على ي د ن ا محمد ع ي د ن ا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد ع ي د ن ا محمد على س ي ن ا محمد على ي د ن ا م م د ل ى ي ن ا م على سيدنا محمد على س ي د ا محمد ع ي ا محمد ع ل ن ا م م على سيدنا محمد على محمد على س ي ن ا محمد على محمد ع